بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد الله تَؤْمِنُ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَثَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كأن لم يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَدَّ مِن آيَاتِنَا شيئا وَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ, جهنم من ورائهم جهنم وَلَا يُغْنِي عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولا اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من ججز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من ججز أليم اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشكرون وَسَخَرَ لَكُمَّ فيِي السمواتِ وَماَا فِي الأضِ جمًا مِن وَسَخَرَ لَكُم فيِ السَّنواتِ وَماَا فِي الأأَضجنًَا ذَلِكَ لآياتِ لِقَمةَ فَكَرُون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 يُغْرُونَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى ربكم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ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 تَتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذينَ لا يَعْلَمون تَتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذينَ لا يَعْلَمون إِنَّهُم لَيَغْنُونَ عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا إِنَّهُم لَيَغْنُونَ عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئًا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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم سواء نحياهم خَلَقَ اللههُ السَّمواتِ وَالْأَبض بِ الحَقِّ وَلتُجِزكُّ نَفْس بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُظلمونون الله السَّمواتِ وَالأَبضَ بِ حَقِّ وَلِتُجِزكُُّ نَفْسٍ بِماَا كَسَبَت وَهُم لا يُظْلُون اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وجعل على, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وَمَا يهلكنا الا الدهر وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتو بأبائنا إن كنتم صادقين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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ما كنتم تعملون هَذَا كِتَابٌ لَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ هَذَا كِتَابٌ لَا يَنطِقُ ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته أََّ الذيينَ آممَنُوا وَعَنِل الصَّالِحاتِكَ يُودِخِلُهُمْ رَبُّم فيِي رَرحمَةِ ذَلِكَ هو الفَووزُمُبين ذَلِكَ هو الفَووزُمُبين وَأَمَّ الذيذينكَ فرَُوا أَفَلَ تَقُ آياتِ تُطْنا عَلَْكُم فَسْتَكْ زَوتُم وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذ قِيلَ إ وَعْدَ اللهَِّ حَقُّ وَسَّاعةُ لَا رَيبَ فِيهَا قُنتُمَّا نَدْرمَ السَّاع وَإِذ قِيلَ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ذالكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعاذون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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله